اللي منونا داك سلام إيز دا تقود الحب لنو كدا مرخان إيز دا الحب لنو كدا مرخان غار غمكيس وخل تشرحيهن الحال غارغة مجيس و أخانتي شرحيهن الحال مادا وديس و لقي ترجط ممي يدرام مادا وديس و لقي ترجط ممي يدرام كيان كفن صغر نلاف ربي قبل غدرام afins gardan la rabbi qabl ghadran mura Mūršul svarag, kurik, svargan, kadha, kada Ie, wali minu na teksla. A, wali minu na teksla. A, wali na teksla. سنيتامن وحالي زيت ام واخد قال لا غوين وصالله فيك وما محالي سنيتامن وحالي زيت ام واخد قال لا غوين جلا غوين وصالخ فيك قو ومن واخد جلا غوين وصالخ فيك قو ومن واخد جلا غوين وصالخ صورت من اغماك يغرقت فرادك يا غل عيب نسمحك فيك كنك اغلى عيب من سمحاق <تصفيق> يا قدرمت وحالي زيته من تغلا وين صلق فيك ومانا واخذ تغلا ماذا قصرنا ماذا كان فرت سري وغير زلتكاني نبريد منال حالي سريت بفحالي سريت كان فقدت سنك وغير نزلت وكاني ما اني في صور sad zaydura ku hasad al muharibin 6 wa nuss hal sidat muhal sidat wa akhad gala we nuss mana ya hitla sayala malayli min minaraat